ب س م الله الرحمن الرحيم إذا ا ل ش م س ك و إ ذ النابلسي ا ج و و م كدرت إ ذ ا ل ج ا ر ت وإذا ا ل ع ش ا ر ع ط ل ت و إ ذ الاسلاميه ا و و و ح حشرت ش إ ذ البحار ج ر ت وإذا ا ن ف و زوجت و س إ ذ ا ل و و د ة سئلت ب أ ذنب موسوعه ا ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم ر إ الاسلاميه ا ج ن ة ف ع ت نفس م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 ل ا ض ا ل ا ل د ك ر ب ا ل ع ا ل م ي ن